فالناسرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا, عذراً أو نذراً إنما توعدون الواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك ثم نتبعهم الآخرين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهيم فجعلنا فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنا من قادرون ويلو يومئذ للمكذبين نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وجعلنا فيها رواسي وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتَا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلى مَا كُنْ كذبون انطلقوا انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظلين ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرا كالقصر كأنه كأنه هو جمالات صفر هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وإلعى يومئذ اصْلِي جَمَاعَةً كُنْ أَوَّلِينَ فَذِلْ ائِنَّ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ عُنُونٍ وَفَوَاكِهَ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَشَابُوا هَنِيئًا طامَنُوا انَّ كَذَالِكَ نَجْزُ الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ قُولُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبي.